والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لقبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا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 وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمله أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمُ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرٌ فَذُوقُوا فَمَا لِلْظَالِمِينَ مِن نَصِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْمُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصدور